اشهد EN محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا استو استو أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا, فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعي أمة مسلمة لك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 we zijn er niet Sterker nog, hamida. ga Aan akbar. الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ له رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 الله الله اكبر الله الله أكبر, الله اكبر سمع الله لمن حميده ربنا هو اكبر Voorzitter, akbar. wil السلام عليكم ورحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع قال الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرى ذلنا باديا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاببين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة ميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مالا لَهُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون وقوم قوم من يظلم الغيب ولا أقول إني ملك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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال أني بريء مما تشركون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ ربي قوما غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ في فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ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 أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير فلما رأى أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة اجد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يجادلنا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَرِيمٌ أَوْاهُمْ مُنِيبٌ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غير مَرْدُودٍ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 فلما جاء أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْنَا عليها حِجَارَةً من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بذعيد وَإِلَى مدين أخاهم شعيبا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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيه الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 واستغفروا ربكم ثم توبوا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لَرَجَمْنَاكَ وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء إني معكم رقيب. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّيْحَةَ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخر إلا لأجل معتاب إذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أُلُو بَقِيَةٌ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا ممن مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ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 نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.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 ان الشيطان يرمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في أَحَدُهُمَا الجب التقطه بعد بِهِ أَوْ غدا يرتع ويلعب لَأَخَافُ له لحافظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاق أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا أن يبكون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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعملون وشروه بثمن بخس درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتين أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا علما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأذواب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 وآتت كل مِنْهُنَّ منهن سكينا وقالت اخرج فَلَمَّا فلما رأينه وَقَطَعْنَ وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجرنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصن المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وأم بالآخرة الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمون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 قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منه